مقام السيك <مقام> <طلع> او شكر علينا ما دعا لله داع يمم نحو المدينة تارى الأنوار يمم نحو المدينة واقصد حيمانا طاغ المختار واقصد حيما نبينا طاغ المختار هذ الفقير إليك يا رب وأنت عني عني غني